الدرس الثالث من حياة الصحابة واحد عمر بن الخطاب والبدوي السلام عليكم وعليكم السلام كيف حالك؟ الحمد لله أنا أرعى الإبل وحضرت قبل قليل من البادية لماذا حضرت؟ هل هناك مشكلة؟ حضرت لزيارة أسرتي، زوجتي عندها مشكلة ما هي مشكلتها؟ ستلد زوجتي، لكن لا توجد قابلة تساعدها في الولادة سأعود بعد قليل ذهب عمر إلى بيته وقال لزوجته يا أم كالثوم، هل تريدين كسبة مرضات الله؟ هذا ما أريده يا أمير المؤمنين هيا نذهب إلى امرأة تحتاج إلى مساعدتك طبعا هيا نذهب